بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سأيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وَأَمَّا من بقل وَاسْتَغْنَى وكلب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إِذَا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا الله لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجمبها الأتقى